بوك تو نالبهاي التمدي تسعة واربعون تسعة واربعون آتلو الرياضة الرياضة ميرو فيايا منشستر هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ آفنو، ناكو كنت بيايا مما وسرم نعم، ينبغي أن أتحرك نعم، يجب أن أتحرك نين وكا سبورس كلاب لو سابهدني أنا مشترك في ناد رياضي أنا مشترك في ناد رياضي ميمو فوتبول سوكر آرتامو نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم وكو ساري ميمو ييتا كورتامو أحيانا نسبح أحيانا نسبح ليدا ميمو سايكلتا كورتامو أو نركب الدراجات أو نركب الدراجات نركب الدراجات ما بطننلو وك فوتبول سوكر ستاديوم موندي يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم وك سويمنج بول ساونا تا باتا غا موندي يوجد كذلك مسبح به ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا علاگے ఒక గోల్ఫ్ మైదానం కూడా ఉంది. ويوجد ملعب جولف. ويوجد ملعب جولف. تي في లో ఏమవుతుంది? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ ఇప్పుడు ఒక ఫుట్బాల్ సాకర్ మ్యాచ్ నడుస్తోంది జర్మన్ వాళ్లు జట్టు ఇంగ్లాండ్ వాళ్లతో ఆడుతోందిహబ్ అల్ అల్మాని యలాబ్ المنتخب الانجليزي يവര गेलिसतुनारो من سيفوز من سيفوز నాకు తెలియదు لا ادري لا ادري ప్రస్తుతం ఇది టై ആയിంది حاليا تعادل حاليا تعادل ريفري بلجيام دي سستود الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا إيب بودو وكا بينالتي آييندي الآن توجد ضربة جزاء الآن توجد ضربة جزاء غول وكتي سنة هدف واحد لصفر هدف 1 ل 0